كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أ و الوالدين او الوالدين والاقربين إ ن يكن غنيا أ و فقيرا فالله أ و ل ى بهما فلا تتبعوا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و امنوا آ ب امنوا ل ل ورسوله ه آ بالله ورسوله والكتاب الذي انزل على رسوله والكتاب الذي أ ن ز ل من قبل ومن ََ يكفر َُْ بالله َِِّ وملائكته ََََِِِ وكتبه َُُِِ ورسله َُُِِ واليوم ََِْْ ا ل ْ آ خ ِ ر ِ فقد ََْ ضل َّ ضل ضلالا َ بعيدا ًَِ إ ِ ن َّ الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا ثم َُّ كفروا ََُ ثم َُ آمَنُوا ثُمَّ ّ كفروا ََُ ثُمَّ, آمنوا ثم, كفروا ثم كفراً ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين ب أ ن لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين فإن العزة لله م ع ا و س ل ع ل ه ا ل ك ن ا ب أن إذا س م م ع ت ي ا ت ل ل ه يكثر بها و ي س ت ه ز ب ه الاسلاميه ف ت ق ع ع ه م حتى خ و و ض ا في حديث ي غ ر إنكم إذا م ن ا ل ل ه ج ا م ع ا ل م ن ا ف ق ي ن و ا ل ك ا ف ر ي ن جهنم في ج ل ي ع ا ا ل ذ ي ي ن ت ر ص و ن ب ك م الاسلاميه ك م فتح من ل ل و ا أ نكن معكم وإن فنصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 「今のところは私 ل ちの暮らしを楽し ع ه م وإذا ق ا م و ん」 مثل هذا الرجل الذي يحتاج الى م و ل و ل ا أن ت ج ع ل و ا ل ل عليكم ل ه س ط ا ن ا ب ي ن إن ا ل م ن ا ف ق ي ن في ا ل د ر ك ا ل أ س ف ل و م الاسلاميه من, النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من 「私の手をてくりてく ان شكرتم و آ م ن ت م ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وكان, الله شاكرا وكان الله شاكرا عليما